قدد رَضِيَ اللهَّ عَن المُؤمننينَ إذ يُوبعونكَ تحت الشَّجرَة فَعَمَ مَا فيِي قُلوبِهِم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 قادرا ولو قاتنكم الذين كفروا لو له الادب لو له الادب لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسن اتلله تبديلا وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْقُوفًا وَالْهَدْيُ مَعْقُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ لَمْ تَعْلَمُهُمْ أَنَّ تَقَاؤُهُمْ فَتُصِيبَكُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعْرَضَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّنُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أليما إِذْ جَاءَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةُ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ الله سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ والزمهم كلمه اتقوا وكانوا احق بِهَا واهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام لا تدخلن المسجد شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل منكم دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد محمد رسول الله والذين معه اشددا وعلى الكفار اشددا بينهم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 مغفرة وأجرا عظيما